بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد مجلسنا الخامس عشر من مجالس السمع كتاب اللولي المكنون في ثيرة النبي المأمون يقرأ عليكم عمر بساطي بيعات العقبة الأولى فلما رجع هؤلاء النفر إلى المدينة ذكروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فيهم فلم تبقى من دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان العام المقبل وذلك سنة اثنتين عشرة من البعثة وفموسم الحج اثناء عشر رجلا اثنان من الأوس وعشرة من الخزرج فيهم خمسة من الستة الذين اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق وهم من الخزرج من بني النجار أسعد بن زرارة رضي الله عنه عوف ومعاذ بن الحارث وهما أبناء عفرا من بني زريق بن عامر رافع بن مالك العجلاني وذكوان بن عبد قيس رضي الله عنهما من بني عوف بن الخترج عبادة بن الصامت ويزيد بن اتعلمة رضي الله عنهما من بني سالم بن عوف العباس بن عبادة بن نظرة من بني سالم قطبه بن عامر رضي الله عنه من بني حرام بن كعب قطب بن عامر رضي الله عنه من الأوسي من بني عبد الأشالي أبو الهيثم بن الطيهان رضي الله عنه من بني عمر بن عوف عويم بن ساعدة رضي الله عنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء عند العقبة بمنا فبايعوه على مكانة البيعة رضي ابن في السيرة عن ورد ابن الصامت رضي الله عنه قال كنت من من حضر العقبة الأولى وكنا إثنى عشر رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن تفرض الحرب على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين ايدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله ان شاء عذب وإن شاء غفر فرى الشيخان في صحيح هيما نبارة بن الصامت رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحله عصابة من أصحابه لا على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كثارة الله. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء فعفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك وليس في هذه زواية صحيحة لتصريح بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة ولا شك أن آية بيعة النساء نزلت بعد الحديبية بلا خلاف وأين العقبة الأولى من الحديبية فمن ثم سلك العلماء والمحققون في مقالة ابن إسحاق على بيعة النساء مسالكا قال الحافظ ابن كثير وقوله أي ابن إسحاق على باعة النساء يعني على وفق ما نزلت عليه آية بيع النساء بعد ذلك عمل الحديبية وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة وليس هذا بعجيب فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غير ما موطن كما بيناه في سيرته وفي التفسير وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحي غير مثلو فهو أظهر والله أعلم الصحيح في هذه البيعة والصحيح هو من قال الحافظ في الفتح أن المبايعة المذكورة في حديث عبادة رضي الله عنه على صفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة وإنما كان الذي وقع ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار مبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو أصحابه. ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيضا عند البخاري في صحيحه قال با يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشاط والمكرة وأن لا ننزع الأمر أهله وأن نقوم أو, أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لما تلعن وأصرع من ذلك في هذا المراد ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من وجه آخر عن عبادة رضي الله عنه أنه جرت له قصة المعابي ويرت رضي الله عنه عند معاوية رضي الله عنه بالشام الشام قال عبادة رضي الله عنه يا أبي هريرة إنك لم تكن معنا إذ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن قول الحق ولا نخاف في الله لوما ترئم وعلى أن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب فمنعه مما نمنا منها أنفسنا وأزواجنا وأبنائنا ولنا الجنة فهذه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها فهذا هو الذي وقع في هذه البيعة الأولى ثم صدرت بيعات أخرى منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة والذي يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة ويقوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يذنين ولا, يقتل ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا فلاس. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في حديث عبارة رضي الله عنه هذا أنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها. وعند مسلم في صحيحه قال فتل علينا آية النساء قارئ لا يشركنا بالله شيئا ولطبراني من وجه آخر قال عبارة رضي الله عنه بايع الرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم صفته مكة ولمسلم في صحيحه عن عبارة رضي الله عنه قال أخذ عليا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء فهذه أذلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزور الآية بل بعد صدور البيعة بل بعد فتح مكة وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبارة بن الصامت رضي الله عنه حضر البيعتين معا بيعة العاقبة الأولى والبيعة على مثل بيعة النساء يوم الفتح وكانت بيعة العقبة من أجل ما يمتدح به فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقته فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يطف على حقيقة الحالي أن البيعة الأولى وقعت على ذلك والراجح أن التصريح بذلك بأن بيعة العقبة الأولى كانت على بيعة النساء وهم من بعض الضواه قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله هو الذي يجب أن يصار إليه فورحمه الله من أعلم الناس بالقرآن وتنزلاته والسنة وطرق الجمع بين رواياتها المختلفة وبالسيرة وتواريخ الصحابة وله انتقادات كثيرة صيبة على ابن إسحاق وغيره من كتاب السيري وتاريخ رجال وهذه التحقيقات والتنبيه للمغالط والأوهام في الرواية هي من أهم ما يعنى به الدادسون للسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ويقد تفع على غير المتخصصين في علوم القرآن والسنة وعلومها فالحمد لله الذي هدانا لهذا والخلاصة أن المبايعة في العقبة الأولى كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق وأن لا يخافون في الله لو تلائم وعلى الولاء والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليهم المدينة وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأولادهم وأما المبايعة على مثل جايعة النساء فقد كانت بعد ذلك أول جمعة جمعت في المدينة قبل الهجرة كان أول من صلى بالناس الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى هو السعد بن زرارة رضي الله عنه فقد أخرج ابن حبان في صحيحه وأبو داود في سننه بسند قوي عن عبد الله بن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي بعدما ذهب بصره وكان لا يسمع الأذان بالجمعة إلا قال رحمة الله على أسعد بن زرارة قلت يا أبتي إنه لتعجبني صلاتك على أبي امامه كلما سمعت الأذان بالجمعة فقال اي بني كان أول من جمع الجمعة بالمدينة في حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات قلت وكم أنتم يومئذ قال أربعون رجلا بعث مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة للدعوة إلى الإسلام لما انتهى الموسم وانصرف القوم راجعين إلى بلادهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم شابا من شباب المسلمين السابقين الأولين إلى الإسلام وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين فكان مصعب رضي الله عنه يسمى بالبنينة المقرئ وكان نزول مصعب رضي الله عنه بالمدينة على السيد الجليل السابق الى الخير اسعادي بن زراره رضي الله عنه نجاح مصعب رضي الله عنه في مهمته وقد نجح مصعب رضي الله عنه ايما نجاح في نشر الإسلام وجمع الناس عليه واستطاع أن يتخطى الصعاب التي توجد دائما في طريق كل نزح غريب يحاول أن ينقل الناس من موروثات ألفوها إلى النظام الجديد يشمل الحاضر والمستقبل ويعمر الإيمان والعمل والخلق والسلوك وما كان مصعب رضي الله عنه يملك من وسائل الإغراء ما يطمع طلاب الدنيا ونهازي الفرص كل ما لديه ثغة من الكياسة والفطنة قبسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاص لله جعله يضحي مال أسرته وجاهها في سبيل عقيدته ثم هذا القرآن الذي يتأنق في تلاوته ويتخير من روائعه ما يغزو به الألباب فإذا الأفيلة تريق له وتنفتح للدين الجديد إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما وكان ممن أسلم على يد مصعب رضي الله عنه سيدا بني عبد الأشهل عبد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما وبإسلامهما أسلم جميع من عبد الأشهل في يوم واحد إلا ما كان من الأصيروا وهو عمرو بن ثابت فإنه تأخر إسلامه إلى يوم واحد فكانت أول دار من دور الأنصاري أسلمت بأسرها رضي الله عنه. رأى سعد بن, بن رضي الله عنه خرج مصعب بن عمير رضي الله عنه يريد بني يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر فدخل به حائط من حوائط بني ظفر على بئر يقال لها بئر مرق فجلس في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل وكلاهما مشرك على قومه فلما سمعا مصعب بن عمير رضي الله عنه ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير لا أبا لك انطرق إلى هذين الرجلين الذين قد أتى يا دارينا ليسفها بعفاءنا فازجرهما وانهاهما عن أن يأتي يا دارينا فإنه لولا أن أسعد ابن زرارة مني حيث قد علمت كفيت ذلك هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما فأغدأ سيد ابن حضير حربته ثم أقبل إليهما فلما رأاه أسعد ابن زرارة قال المصعب بن عمير هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه قال مصعب ان يجلس أكلمه فجاء سيد فوقف عليهما متشتما قال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفانا ان إن كانت لكما بأنفسكما حاجة فقال له مصعب بلسان المؤمن الهادئ الواثق من سماحة دعوته او تجلس وتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته تفعا كما تكره فقال سيد بن حضير رضي الله عنه أنصفت ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلبه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن فقال أي مصعب وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما والله لا عرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتساهله ثم قال سيد ما أحسن هذا الكلام وأجمله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين قال له تغتسل فتتظهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهالة الحق ثم تصلي فقام فاغتسل وطاهر ثوبه وشهد شعار الحقي ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما إن وراء رجلا من ابتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكم الآن سعد بن معال ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف أسيد بن حضير على النادي قال له سعد ما فعلت قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد ناهيتهما فقالا نفعل ما أحببت وقد حدثت أن بني حادثة تخرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم عرفوا أنهم نخالتك ليخفرك فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة فأخذ الحربة من يد أسيد بن حضير ثم قال والله ما أراك أغنيت شيئا ثم خرج إليهما فلما رآهما سعد المطمئنين عرف أن أسيد بن حضير إنما أراد منه أن يسمع منهما فوقف سعد بن معاذ على أسعد بن الزرارة ومصعب بن عميد متشدما ثم قال لسعد بن الزرارة يا أبا أمامه ما والله لولا ما بيني وبينك من قرابة ما رمت هذا مني أتعشان في دارنا بما نكره وكان أسعد بن زرارة قد قال لمصعب بن عمير لقد جاءك والله سيد من ورائه من قومه إن يتبعك لا يتخلف منه مثلا فقال مصعب لسعد بن, بن معاذ أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته وإن كرهته عزلنا منك ما تكره فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه أنصفت ثم ركز الحربة وجلس فعرض مصعب عليه الإسلام وقرأ عليه آيات من سورة الزخرة حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قال أي مصعب وأكعد بالزرارة فعرفنا والله في وجه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله ثم قال لهم كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين قال تغتفل فتتظهر وتطهر ثيابك ثم تشهد شهارة الحق ثم تصلي فقام واغتسل وطهر ثيابه ثم شاهد شهارة الحق ثم ركع ركعتين ثم أخذ حربته فأقبل عائدا إلى نادي قومه فمعه سيد بن حضين فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون امري فيكم قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وايمننا نقيبة قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله قال أي أسعد بن زرارة رضي الله عنه ومصعب بن عمير رضي الله عنه فوالله ما أمس في دار بني عبد الأشهر غجر ولم رأة إلا مسلما ومسلمة إلا الأصير عمر بن ثابت فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم واستشهد بأحد ولم يصلي لله سجدة قط وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وقام مصعب رضي الله عنه في منزل السعى سعد بن ذرارة يدعو الناس الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون سبب تهيئ الأنصار للإسلام قبل أن نتكلم عن بيعة العقبة الثانية نذكر سبب سرعة إسلام الأنصار سعرت على سرعة إسلام الأنصار عدة عوامل هي من خلق الله تعالى وتسيره وصنعه كانت فارغة بين خريج وآل مكة وقبائل يترب العربية واحد منها ما طبعها الله عليه من الرقة والليل وعدم المغالاة بالكبرياء وجهود الحق فذلك يرجع إلى الخصائص الدموية والسلالية التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وافد وفد من اليمن بقوله أتاكم أهل اليمن هم أرقى فئلة وآلين قلوبا وهما أي الأوس والخزرج ترجعان في أصلهما إلى اليمن نزح أجدادهما منها في الزمن القديم إثاني ومنها أنهما أي الأوسوى الخزرج قد أنهكتهم الحروب الداخلية وما يوم بعاث ببعيد وقد اكتوى بنارها وذاقوا مرارتها وعافوها ونشأت فيهم رغبة في اجتماع الكلمة وانتظام الشمل والتفادي من الحروب وذلك ما عبروا فيه بقولهم إن قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك فإن يجمعهم الله بك فلا رجل أعز منك فقالت عائشة رضي الله عنها كان يوم بعاث يوما قدمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ومنها أن قريشا وسائر العرب قد طال عهدهم بالنبوات والأنبياء وأصبحوا يجهلون معانيها بطول العهد وبحكم الأمية والإمعان في الوثنية والبعد عن الامم التي تنتسب إلى الأنبياء وتحمل الكتب السماوية على ما دخل فيها من التحريف والعبث وذلك ما يشير إليه القرآن بقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فَهُمْ غَافِلُونَ أما الأوس والخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن النبوة وَالْأَنْبِيَاءِ ويتلون صحف التوراة ويفسرونها بل كانوا يتوعدون به ويقولون إنه سيبعث نبي في آجل هذا معه قتل عاد وإرم وفي ذلك الله تعالى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 وبذلك لم تكن بين أبناء الأوس والخزرج وسكان المدينة من العرب المشركين تلك الفجوة العميقة الواسعة من الجهل والنفوذ من المفاهيم الدينية والسنن الإلهية التي كانت بينها وبين أهل مكة وجيرانهم من العرب بل قد عرفوها وألفوها عن طريق اليهود وأهل الكتاب الذين كانوا يختلطون بهم بحكم البلد والجوار والصلح والحرب والمحالفات فلما تعرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضروا الموسم ودعاهم إلى الإسلام ارتفت الغشاوة عن عيونهم وكأنهم كانوا من هذه الدعوة على ميعاد بيعة العقبة الثانية لما اقترب موسم الحج من السنة الثالثة عشرة للبعثة اجتمع ثلاثة 73 رجلا من الأنصار فقالوا حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف فتوعدوا على المثير إلى الحج وملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا مع حجاج قومهم من أهل الشرك وهم خمسمائة حتى قدموا مكة مع الحجيج في منازلهم مستخفين بإسلامهم وكان معهم مصحى بن عمير رضي الله عنه فلما قد يمكت جاء منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ولم يقرب منزله فجعل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأنصار وسرعت من الإسلام ويقف عليه خبر قبائل يثرب وما لها من قوة ومنعة فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وذعه ثم جرت بين الأنصار 73 وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يتجمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منا لإبران اتفاق هو من أعظم وأهم الاتفاقيات في تاريخ الإسلام وأن يتم هذا الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل سياق بيعة العقبة الثانية ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام قال كعب بن مالك رضي الله عنه خرجنا إلى الحج مع حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وكنا لا نعرفه لم نره قبل ذلك فلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفانه؟ قلنا لا والله قال فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا نعم وكنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تجرى قال فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس تركته معه الآن جالسا قال كعب بن مالك رضي الله عنه فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس فسلمنا عليهما ثم جلسنا إليهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس هل تعرف هذين الرجلين يا عباس قال نعم هذان الرجلان من الخدرج وكانت الأنصار إنما تدعى في ذلك الزمان اوسها وخدرجها هذا البراء بن معرور وهو رجل من رجال قومه وهذا كعب بن مالك قال كعب فوالله ما انسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر قال كعب نعم قال كعب وخرجنا إلى الحج فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا وكنا نكتب من معنا من قومنا من المشركين أمرنا فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا وإن نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وشيد معنا العقبة وكان نقيبا قال كعب فلمنا تلك الليلة مع قومنا في رهارنا حتى إذا مضى ثلث الليل وهلأت الرجل خرجنا من رهارنا إلى معاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفينا تسلل القطع حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون فيهم أربعون رجلا من ذوي أسنانهم وأشرافهم وثلاثون شابا ومعنا امرأتان من نسائنا نصيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن نجار وأسماء بنت عمرو أم منيع إحدى نساء بني سلمة استيثاق العباس للنبي صلى الله عليه وسلم وعزم الأنصار على البيعة واجتمعت الأنصار بالشعب ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءهم ومعه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد سبقهم إلى ذلك الموضع ومعه عمه العباس وكان أول من طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن مالك فلما نظر العباس في وجوههم قال هؤلاء قوم لا أعرفهم هؤلاء أحداث وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإغرام التحالف الديني والعسكري وكان أول المتكلمين هو العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف فقال العباس يا معشر الخزرج وكانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار خزرجها وأوسها إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه في عز من قومه ومنعة في بلده وإنه قد أبى إلا لانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده قال كعب بن مالك رضي الله عنه فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك وربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى علينا القرآن ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام فأجبناه وصدقناه وامنا به فرضينا بما قال ثم قال صلى الله عليه وسلم تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقه في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا يأخذكم فيه لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة فأخذ البراء بن معرور رضي الله عنه بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع منه أزورنا، فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال يعني اليهود حبالا وإنا قاطعوها فالعسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا فتمثب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم انا منكم وأنتم مني وحارب من حاربتم وأسارب من سالمتم فقال الضراء بن معرور للنبي صلى الله عليه وسلم أبسط يدك يا رسول الله نبايعك انتخاب النقباء وعقد البيعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا الي منكم اثني عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم فتم انتخابهم في الحال وكانوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس وهاك أسماؤهم نقباء الخزرج نقيب بن نجار أسعد بن زرارة رضي الله عنه والنقيب بن سلمة البراء بن معرور رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن حرام وآلد جابر رضي الله عنه نقيب بني ساعدة سعد بن عبارة رضي الله عنه والمنذر بن عمرو رضي الله عنه نقيب بني زريق رافع بن مالك بن العجلان رضي الله عنه ونقيب بن الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وسعد بن الربيع رضي الله عنه ونقيب بن عمر بن عوف بن الخزرج عبارة بن الصامت رضي الله عنه نقباء الأوس نقيب بن عبد الأشهل أسيد بن حضير رضي الله عنه ونقيب بن عمر بن عوف سعد بن خيثمة رضي الله عنه ورفاعة بن عبد المنذر رضي الله عنه التأكيد من خطورة البيعة وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة وأجمعوا على الشروع في عقدها قام رجلان من الرعير الأول ممن أسلم في مواسم سنتي الحادية عشرة والثانية عشرة من البيعة قام أحدهم والآخر الآخر ليؤكدا للقوم خطورة المسؤولية حتى لا يبيعوه إلا على وضوح من الأمر وليعرفا مدى استعداد القوم للتضهية قال ابن إسحاق لما اجتمعوا للبيعة قال عباس بن عبارة ابن ناضلة رضي الله عنه يا معشر الخزرج هل تدرون على ما هذا الرجل قالوا نعم قال إنكم تبيعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس وإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وعشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة قالوا فإن نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يا رسول الله ان نحن وفينا قال صلى الله عليه وسلم الجنة قالوا بسط يدك فبسط يده فبايعوا وفي رواية جابر عند ابن حبان في صعيحه والإمام أحمد في مسنده قال فأخذ أسعد بن زرارة رضي الله عنه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصار السبعين وقال رويدا يا اهل يسرب إنا لم نضرب إليه أكماد النطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستتكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه أجركم على الله عز وجل وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فوأعذر عند الله فقالوا يا أسعد أمط يدك فوالله لنذر هذه البيعة ولا نستقيلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقبائي أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام وأنا كثير على قومي يعني المسلمين قالوا نعم فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا يأخذ عليهم بشرطه أي بشرط الرسول صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب ويعطيهم على ذلك الجنة أول من بايع وكان أول من بايع البراء بن معرور رضي الله عنه فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور رضي الله عنه ثم تتابع القوم وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان البراء معرور أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة له ليلة عاقبة فقال ابن القيم رحمه الله تعالى فكان أول من بايعه ليلة إذ البراء معرور رضي الله عنه وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العهد وبادر إليه بيعة المرأتين فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرجال بايع المرأتين قولا من غير مصافحة لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء وإنما كان أخذ عليهن فإذا اقرن قال اذهبنا فقد بايعتكن شيطان يكتشف المعاهدة قالك عبد المالك رضي الله عنه فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط يا اهل الجباجب والجباجب المنازل هل لكم في من والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أذب العقبة هذا ابن أذيب اسمع اي عدو الله أما والله لا لأفرغن لك صدق الأنصار رضي الله عنهم في بيعتهم فقال العباس بن ابن نظرة رضي الله عن للرسول صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق إن شئت على أهل من غدا بأسيافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم فرجعوا إلى رحالهم وناموا حتى أصبحوا قريش تبحث عن الأخبار عند رؤساء يثرب، ولما قرأ هذا الخبر أذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارة القلق والأحزان لأنهم كانوا على معرفة تامة من عواقب هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم فما إن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وكابر مجرميها إلى منازل أهل يثرب في منا فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أبغرنا وتبايعونه على حربنا وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم فانبعث من هناك من مسرك الخزرج يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه حتى إنهم أي زعماء قريش أتوا الله بن أبي بن سلول فجعل يقول هذا باطل وما كان هذا وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا لو كنت بيترب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض ثم لاذوا بالصمت فلم يتحدث أحد منهم بنفي أو إثبات وصدق زعماء قريش المسركين من يثرب فرجعوا خائبين تأكد قريش من صحة الخبر وملاحقتها المبايعين ونفر الناس من مينا فتنقصت قريش الخبر فوجدوا أن الخبر صحيح والبيعة قد تمت فعلا فخرجوا في طلب القوم فادركوا سعد بن عباده والمنذر بن عمرو رضي الله عنهما وكلاهما كان نقيبا فأمر منذر بن عمرو فأعجز القوم واستطاع أن يفر وأما سعد بن عبارة فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه ثم أقبلوا به حتى أخذوه مكة يضربونه ويجذبونه بشعره وكان ذا شعر كثير قال سعد فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض فقلت في نفسي إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذا فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة فقلت في نفسي لا والله ما عندهم بعد هذا من خير قال سعد فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني اذ آوى لي رجل مما كان معهم فقال ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوار والعهد فقال سعد بلى والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم بن عدي تجاره وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي ويلحارث بن حرب بن أمية فقال له ويحك فاتف باسم الرجلين واذكرنا بينك وبينهما قال ففعلت وخرج ذلك الرجل إليهما وجدهما في المسجد عند الكعبة. فقال لهما إن رجل من الخزرج الآن يضرب بالابطح يهتف بكما ويذكر أن بينه وبينكما جوارا قال من هو قال سعد بن عباده قال صدق والله إن كان ليجير لنا تجارنا ويمنعهم أن يغرموا ببلده قال فجاء فخلصا سعدا من بين أيديهم فانطلق وكان الذي لكم سعدا سهيل بن عمرو. والرجل الذي آوى له أبا البختري بن هشام وكانت الأنصار اؤتمرت حين فقدوا سعدا رضي الله عنه أن يكر إليه فإذا هو قد طلع عليهم فرحل القوم جميعا إلى المدينة وهم ابن إسحاق ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار في العقبة الثانية بيعة الحرب حيث أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال وذلك أن الله تعالى لم يكن أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الحرب فلما أذن الله له فيها وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسود أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة ثم ذكر أول ما نزل في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وهذا من أوهام ابن إسحاق على جلالته فالجهاد لم يشرع إلا في السنة الأولى من الهجرة وقد وافقه على هذا الوهم ابن هشام أيضا وليس أدل على عدم فرضية الجهاد قبل العقبة من أن العباس بن عبادة من نظلة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق إن شئت ميلن على أهل من غدا بأسيافنا قد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك فضل من شهد بيعة العقبة الثانية روى الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ريلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها قال الشيخ صفي الرحمن المبارك يوري هذه هي بيعة العقبة الثانية التي تعرف ببيعة العقبة الكبرى وقد تمت في جو تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتاة المؤمنين وثقة وشجاعة والاستبسال في هذا السبيل فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف في مكة ويتعصب له ويغضب من ظالمه وتجيش في حالياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه في ذات الله ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام بل كان مصدرها هو بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل وبهذا الإيمان استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالا ويتركوا عليها آثارا خلا عن نظائرها الغابر والحاضر وسوف يخلو المستقبل وقال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى تلك بيعة العقبة وما أبرم فيها من مواثيق وما دار فيها من محاورات إن روح اليقين والفداء والاسترسال سادت هذا الجمع وتمشت في كل كلمة قيلت وبدأ أن العواطف الفائرة ليست وحدها التي توجه الحديث أو تملي العهود كلا فإن حساب المستقبل روجع مع حساب اليوم والمغارب المتوقعة نضر إليها قبل المغانب الموهومة مغانب؟ أين موضوع المغانب في هذه البيعة؟ لقد قام الأمر كله على تجرد المحض والبدل الخالص هؤلاء السبعون مثل لانتشار الإسلام عن طريق الفكر الحر والاقتناع الخالص فقد جاءوا من يثرب مؤمنين شد الإيمان وملبين ذاعية تضحية مع أن معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت لمحة عابرة غابرت عليها الأياب وكان الظن بها أن تزول لكننا لا يجوز أن ننسى مصدر هذه الطاقة المتأججة من الشجاعة والثقة إنه القرآن لان كان الانصار قبل بيعاتهم الكبرى لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم الا الإماما فإن الوحي المشعة من السماء أضاء لهم الطريق واوضح الغاية اسلام عمر بن الجموح رضي الله عنه لما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا الإسلام بها ودعوا أهليهم إليها وكان في قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك منهم عمرو بن الجموح رضي الله عنه من سادات بني سلمة واسرافهم وكان ابنه معاد شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وكان عمرو قد اتخذ في داره صنم من خشب يقال له مناه كما كان الأسراف يصنعون فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو في فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقد، كانوا يدرجون بالليل على صنم عمرو بن الجموع فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر الناس منكسا على رأسه فإذا اصبح عمرو قال ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال للصنم أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخذينه فإذا أمس ونام عمرو عدو عليه ففعلوا به مثل ذلك فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه ثم يعدون عليه إذا أمس فيفعلون به مثل ذلك فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث القو يوما فغسله وطهره وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال للصنم إني والله لا أعلم من يصنع بك ما أرى فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك فلما أمس ونام عمرو عدو عليه فأخذوا السيف في عنقه ثم أخذ كلبا ميتا فقرنوه به بحبل ثم القوه في بئر من أبان بني سلمة فيها عذار الناس وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت فلما رآه وأبصر شأنه وبان له صوابه ورجع إليه عقله وعلم أنها اصنام لا تضر ولا تنفع فما إن كلمه من أسلم من قومه حتى أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وقال حين استبان له رشد يذكر سنمه هذا وما كان من أمره ويشكر الله الذي أنقذه مما كان فيهم من العمى والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب في افل لما القاك الها مستدن الهنا فتشناك عن سوء الغدن الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الديا هو الذي انقذني من قبل ان اكون في ظلمة قبر مرتهن باحمد المهدي النبي المؤتمن خصائص المدينة المنورة قبل أن ندخل في أمر الهجرة إلى المدينة نتكلم عن خصائص المدينة المنورة اولا كان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة دارا لهجرة ومركزا للدعوة على ما أراده الله تعالى من إكرام أهلها وأسرار الله يعلمها الا الله أمور منها واحد أنها امتازت بتحصين طبيعي حربي لا تزاحمها في ذلك مدينة قريبة في الجزيرة فكانت حرة الوابره مطبقة على المدينة من الناحية الغربية وحرة واقم مطبقة على المدينة من الناحية الشرقية وكانت المنطقة الشمالية من المدينة هي الناحية الوحيدة المكشوفة اثنان كانت الجهات الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار النخيل والزروع الكثيفة لا يمر منها الجيش إلا في طرق ضيقة لا يتفق فيها النظام العسكري وترتيب الصفوف. ثلاثة كانت خفارات عسكرية صغيرة كافية لإفساد النظام العسكري ومنه من التقدم يقول ابن إسحاق كان أحد جانبي المدينة عورة وسائر جوانبها مشككة بالبنيان والنخيل لا يتمكن العدو منها والله النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهية باختيار المدينة بقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل الهجرة إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة أربعة كان أهل المدينة من الأوث والخضر أصحاب نخوة وإباء وفروسية وقوة وشجيمة ألف الحرية ولم يخضعوا لأحد ولم يدفعوا إلى قبيلة أو حكومة إتاوة أو جباية وقد جاء ذلك صريحا في الكلمه التي قالها سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الاوس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعباده الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن ياكلوا منها تمرة إلا خرا أو بيعا وجاء في العقد الفريد ومن الأزل الأنصار وهم الاوس والخزرج وهم ابناء حارثة بن عمرو بن عامر وهم اعز الناس انفسا واشرفوهم همما ولم يؤدوا إتاوة قط إلى أحد الملوك فكانت المدينة لكل ذلك أصلح مكان لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتخاذهم لها دارا وقرارا حتى يقوى الإسلام ويشق طريقه إلى الأمام ويفتح الجزيرة ثم يفتح العالم المتمدن